صلوات شريفة لمولانا وسيدنا مكتافي عبد الغني النقلوسي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكتهم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبينا رسولك محمد الصادق في كل مقال، وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد الصادق في بيان الوجاه والطلال، وصل وسلّم على نبيك ورسولك محمد الصادق في جميع الأحوال، اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد المبعوث إلى جميع المخلوقات. وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد المؤيد بالمعجزات الباهرة وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد البالغ في كماله النهايات اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد مظهر إكرامك الشعال وصلي وسلم على نبيك ورسولك محمد مظهر عفوك كامل وصلي وسلم على نبيك ورسولك محمد من غيفه إنعامك لحامل اللهم صلي وسلم على نبيك ورسولك محمد من روح جثمان هذا الوجود صل وسلم على نبيك ورسولك محمدٍ من ناريتك الممدود وصل وسلم على نبيك ورسولك محمدٍ من كل تجلي وشهود اللهم صلي وسلم على نبيك ورسولك محمدٍ عين عيون الأكوان وصل وسلم على نبيك ورسولك محمدٍ şerefi nevi'i hâdâ l-insân ve salli ve sallim ala nebiyike wa rasulike muhammadin khulâsâti velediyâ ad-i'mân ve salli ve sallim ala nebiyike wa rasulike muhammadin delîli kulli ta'ihim ve hâir ve salli ve sallim ala nebiyike ve Vallahi vallahi vallahi نبيك vallahi vallahi vallahi vallahi vallahi vallahi vallahi vallahi vallahi vallahi vallahi vallahi vallahi vallahi vallahi vallahi vallahi محمد vallahi vallahi vallahi صل وسلم على نبيك ورسولك محمد مشر في كل حجم العربي والقائل، وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد صاحب المقام المحمول، وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد صاحب الزوائل المعقول، وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد صاحب الحار المورود. وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد صاحب السراء والмиراج، أصلي وسلم على نبيك ورسولك محمد صاحب الحلة والكرامة والتاج أصلي وسلم على نبيك ورسولك محمد صاحب الشفاعة لأم في يوم الاحتجاج، أصلي وسلم على نبيك ورسولك محمد الذي شق له القمر. وصلي وسلم على النبيك ورسولك محمد الذي طقنوا الحجر وصلي وسلم على النبيك ورسولك محمد النبي ساعة إليه الشجر وصلي وسلم على نبيك ورسولك محمد النبي مد علم من سباعي وصلي وسلم على النبيك ورسولك محمد النبي سبح الحصى في يديه. وصلي وسلم على نبيك ورسولك محمد الذي سلمت الغزاله عليه وصلي وسلم على نبيك ورسولك محمد الذي جاء بالقران الكريم وصلي وسلم على نبيك ورسولك محمد الذي هدانا الى الصراط المستقيم وصلي وسلم على نبيك ورسولك محمد الذي تخلصنا باتباعه الى ve salli ve selim ala nebiyyike ve resulike muhammedin illezi ta'ciizu'l-alsu'nü an dayani ba'da kemali Ta'ciizu'l-alsu'nü an dayani ba'da kemali Ve salli ve selim ala nebiyyike ve resulike muhammedin illezi ta'bassunu'l-ibavatu'u an ihadati bi'akalli ilampten min lampahti jemali Allah ﷻ mağṣalı ve səlim alla nəbî k. və sülük Muhammedin salatan ﺍﻥﻋﺸﻭ ﺏﺍﻟﺍﺭﻭﺍﺡ ﻭﺻﻠﻴ ﻭﺴﻠﻴ ﻻ ﻥﺎﺏﻴ ﻭﺭﺴﻭﻝ ﻛ ﻡﻭﻫﻤﺪ Allah ﷻ ve sallim ﷺ ve Rasulü ﷺ Muhammed salatan ana biri, her kul ve sallim ﷺ ve Rasulü ﷺ Muhammed salatan kuabi zahri ve sallim ﷺ ve Rasulü ﷺ Muhammed salatan sallim salatan faqri Allahım, sallı ve sallim Allah’ın bizi ve Rasulü’nü Muhammed’in salatan, yedebi biri. Sallı ve sallim Allah’ın bizi ve Rasulü’nü Muhammed’in salatan, yenfari biri. Sallı ve sallim Allah’ın bizi ve sallim Allah’ın ve Rasulü’nü asallı ve salim olan bika ve rasulü kendim محمدin salatan, akıra onu, meyutabu filoğu asallı ve salim olan bika ve rasulü kendim محمدin salatan, tahiye onu, meyutabu filoğu asallı ve salim olan bika ve rasulü kendim محمدin salatan, ادخل بها في جنوتي أهل السنة والجماعة وصلي وسلم على نبيك ورسولك محمد صلاة تقبل مني بها كل طاعة اللهم صلي وسلم على نبيك ورسولك محمد إلى أبد الآبثين وصلي وسلم على نبيك ورسولك محمد مدة وقاء العالمين Esselatü Esselamu Aleyke ya Rasûl Allah Ya Muhammedu-i iabnabbillah Esselatu Esselamu Aleyke ya Rasulallah, Ya Muhemmedu-i abnivallah Esselatü Esselamu Aleyke ya Rasûl Allah Ya Muhammedu-i Ya Mufawlamu-indAllah Esselatu Esselamu Aleyke ya Rasûl Allah Ya Muhammedu-i rahmetan mini indi'lالah الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا محمد يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا محمد يا اطمة هنبياء الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا محمد يا خاتم رسول الله محمد الرسول الله عليه مني أكمل صلاة وأتم سلام دار محمد الرسول الله عليه مني أكمل صلاة سلام لا يفني محمد الرسول الله عليه مني أكمل صلاة سلام في كل أهل. محمد الرسول الله عليه مني أكمل صلاة وأتم سلام زهك محمد الرسول الله عليه مني أكمل صلاة ما محمد الرسول الله عليه مني أكمل صلاة محمد الرسول الله عليه مني أكمل صلاة ما الله محمد الرسول الله كل صلاته وسلام قال محمد الرسول الله كل تعيه واكرام قال محمد الرسول الله كل تعيه واكرام قال محمد الرسول الله كل بركه وانعام قال محمد الرسول الله كل افضل انذاكرو قال محمد الرسول الله كل صلاه في انعام محمد رسول الله كل فلاة في على محمد رسول الله كل فلاة إلى يوم القياة صلاة والسلام على محمد بالجهى الصلاة والسلام على محمد بكل الأفواه الصلاة والسلام على محمد بكل الشفاء الصلاة والسلام على محمد صميم الفؤاد، الصلاة والسلام على محمد من سويداء الأكبار، الصلاة والسلام على محمد إلى يوم التناز، كل صلاة وكل سلام على رسول الله محمد بعدد الحصاة، كل صلاة وكل سلام على رسول الله محمد بعدد من أطاع وأصهات. كل صلاته وكل سلام على رسول الله محمد بعدد الجبال كل صلاته وكل سلام على رسول الله محمد بعدد جبال يازهار الجبال كل صلاته وكل سلام على رسول الله محمد بعدد قطرات الأنهار في سائر الأقطار صلاتي وكل سلام على رسول الله محمد بعد الذوات ما يتعاقب عليه الليل والنهار كل صلاه وكل سلام على رسول الله محمد بعد كل الموجود كل صلاه وكل سلام على رسول الله محمد بعد لكل معلوم وراقه كل صلات وكل سلام على رسول الله محمد بعدد ما تعلق به العلم القديم كل صلات وكل سلام على رسول الله محمد بعدد أنفاس أهل الجنة وأهل الجهيم كل صلات وكل سلام على رسول الله محمد من غير نهاية كل صلات وكل سلام على رسول الله محمد في كل خاتمة وبداية والف والف و ألف صلاة و ألف ألف سلام على رسول الله محمد المختار و ألف و سلام على رسول الله محمد صاحب الأنوار و و سلام على رسول الله محمد المكمل و و سلام على رسول الله محمد المكمل وألف ألف صلات وألف ألف, الف, الف سلام على رسول الله محمد المجمل وألف ألف صلاة وألف ألف السلام على رسول الله محمد المبجل و ألف صلات وألف الف, ألف سلام على رسول الله محمد المحمود وألف ألف صلات وألف الف, ألف سلام على رسول الله محمد المقصود والف الف الصلاه و الف الف على رسول الله محمد الذي هو بكل خير معروف والف الف الصلاه و الف سلام على رسول الله محمد الذي وهو بكل كمال موصوف والف الف, الف صلاه و الف, الف سلام على رسول الله محمد الذي نجاه آدم من ذنبه الذي كان وألف ألف صلاة وألف ألف سلام على رسول الله محمد الذي نجابه به عليه الصلاة والسلام من الطوفان وألف ألف صلاة وألف ألف سلام على رسول الله محمد الذي نجا به الخليل من النار وألف ألف صلاة وألف ألف سلام على رسول الله محمد الذي نجابه به نجابه فبيح وفداه الجبار وألف ألف صلاة وألف ألف سلام على رسول الله محمد الذي نجابه الكريم ونجاب شق البحر من فرعون وجنوده في ألف صلاة وألف ألف سلام على رسول الله محمد الذي رفع الله به عيسى بن مريم فنجابه من يهودي والف ألف صلات والف ألف سلام على رسول الله محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه هاهل مهتدين والف ألف و الف, و الف, و ألف سلام على رسول الله محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه وألف ألف صلاة وألف ألف سلام على رسول الله محمد وعلى آله الفضلين وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين ورضبان الله عن سار المهجئ تهيلين في هذا الدين وعن العلماء العامين والسلف الصالحين الكارعين من حياط اليقين والمقتفين سننا السيد المرسلين وعلى السلف المقتقين وسائل المسلمين في كل حين آمين آمين يا رب العالمين